انا اصلي من ساعة ما وصلت الموقع انا والبشا الوزير وانا شايف الواد عملت نطط كده زي فروع اعلومس ببص على الواد قلت الواد ده بي مش هجيبها البار لقيته ايه بيطلع مدفع رشاش بيطلع ايه مدفع رشاش نص سياد سبعة وثلو ستيه ده غير بقى اللي اقفل اللي هي استعملت او ما استعملت الهين ساعة 1182 انا اعمل ايه بقى رح تطالع للواد ادرب يا اقل ادرب يا اقل <تصفيق> ورحت بسيس له كده أنا لما بسيس له بسات ثاقيمة بسات الثاقيمة خلت عند الواد حال اسمها استبحس نفسه استبحس نفسه دي يخلي الواد يترغي كده ويترعش ويتهز الواد فهزته دس بصباعه على الزناد، تلعي الطلقة الطلقة دي تبقى في سرعة الصوت في سرعة ايه؟ الصوت سرعة الصوت يعني تقول مثلا ايه? يا ابو الفضوء. كلمة اوح دي. تبقى اتطلعة تروح ايه? اتطلعة تروح اتطلعة في الاوح دي. تروح تطلعة فين? أوه. انا شايف بقى وهي وها جاي. انا روح اتعامل كده هو? روح اتعامل كده هو? زي العظم بتاعته الجول. ولا هتطلق على اخذ لحظة من على اتناج الداشة الوزير? باسمع ايه? باسمع ايه? وحصل هرج ومرج انا بصيت الواد جريت وراه الواد جري قتلي في ارض الشاسعه ومستنيه ايه هيليكوبتر مستنيه ايه هيليكوبتر <تصفيق> <تصفيق> الهليكوبتر كان فيه واحد بيسوق بصيت له بصه ثاقبه اتهز وراها راح ايه الواد الصغير اللي هو كان تحت اتشعل في الطيار رحت مش مشعلق فيه الطياره طلعت الطياره ايه طلعت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انا بقى بحزني وحشتي الشقي الواد شد ده جنبي الحظ نزلنا في النيل نزلنا فين في <تصفيق> النيل الواد فرق هنا لقيته بيعوم قدام يا عوم فين قدام في وراه فضل عوم وعوم اتريق فيه كده كده لقيت كان فيه بتاع كده زي امركه فيها قصه طالعه قاعد بيتفرج وبيتغني للواد مش عارف اتكلم على جدتك يا عازم قلت مش عجبك تتكلم على جدتك يا عازم ده وقتك احنا بنقول ايه البلد فين <تصفيق> وانت فين اخدش كنت قوي ولم نفسك انت في المال الواد نزل في اسكندريه في فيه غواص فيه غواص